ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم لهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الْأَرْضِ جميعا ثم ينجيه كلا إِنَّهَا لضا أزاعة للشواء تدعو من أذبر وتولى وجمع فأوعى إن لال خلق هدوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عتاب ربهم مشفقون إن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 فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أَيَطْمَعُ كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما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 يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب ينفضون خاشعة الأبصار هم تراقهم ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون